الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده قال بسم الله الرحمن الرحيم قريه بها مسجد واحد وله امام راتب يصلي به المس والصلاه الخمس وصلاه الجمعه احد الاخوه اخذ الاخذته الحميه تجاه الدين فحصل منه صعد على المنبر يوم صلاه الجمعه دون استئذان من الامام الراتب خطب وكان كلامه قال الله وقال رسوله وصلى بالمصليين قال فصلر الإمام الراتب ببعض الناس خارج المسجد في السور وجاءت الجمعة التالية فقال لهم إن طرأت الجمعة الماضي الماضية باطلة ما رألوا الدين في ذلك السائل الفجلين قام بتليفون بتاعه 22 32 900 659 أنا كل حال أنا بالنسبه للجواب على هذا طبعا الاخ ده وقع في مخالفه مخالفه شرعيه انه بعث لنا وقال لا يؤمن الرجل في سلطانه الا باذنك تلقى في احكام الامامه حتى بعد نص صريح يعني ما هو مرسل قال يا ام القومه اقرؤوا لكتاب الله فذا من احق بالامام نبي امام الحكم العام في نصوص ثانيه بين هذه النصوص وبعدين ما بفهوا معنا فداء من هو حق الإمامة أنا مع السلام فاصلوا أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة تواب علىهم بالسنة فإن كانوا بالسنة تواب بعد ذلك قال فأقدمهم سلما وإلا قال فأقدرهم سلما الحديث داء في من هو حق الإمامة لكن لو أنت كنت الأقرأ وجيد جامع بتعذيه حافظ الكوسر وغلرال ما دهني من أرجع لو من قوم لا داري اذا حل وجوب محل علي نوف كاين من قوم ثلاثه هنا في سلطان الرجل وان لم يكن هو الاقرى وان لم يكن هو الابقى لكن في سلطانه لا يؤم الا باذن كما قال باتلا ولكن تبقى الصلاه صحيحه مع الاثم بالنسبه لشنو في الامام يعني ان نقول ان الصلاه باطله ما دام صحت الاركان بانه صلى بما يمر القران والسنه وصلى فجوزت الصلاه صحيحه, الصلاة صحيحة. لكن يوسف هذا الاباض عنده اسم غي باب مخالفة شروط الحديث لا يؤمننا فجو في سلطانه الا شنو الا باذن يدل جواب على سؤالك